من الجنة من يطلع من النار واللي فكرته حبيب Like a علمنا نساوي بقينا أنا وهو مش ممكن تاني حنتقابل لأقدن نقدر وتحمل وتحمل من تاني القار ولا أقدن نغرق في كحور وفي كحور وملاقش مرسا ولا أقدن نرجع وأكمل وأكمل تاني المشوار I'm you.